مين يا الظهر على مين تقلي البنات البارعين على يا الظهر على مين تقلي البنات البارعين رايدا الهوى وتتمنعي ومدوبان من الحالي Ja t referred alternativa you to ايارا قلبي وراكي مهره يا ام الدلال والحسن كله يا سهره قلبي وراكي مهره يا ام الدلال والحسن كله يا محيارة قلبي وراقي بخرة يا ممو والحسن كله كل وصفرة يا اللي ما شفتش ركتك في الفيضة يا اللي ما شفتش خفتك في الصمرة يا اللي يا Ma skaffar skiftet i bilden. Ah, ja li, ma skaffar skiftet i kameran. Ja li, ja li, ma skaffar skiftet i Och det är det jag vill ha. Och det är det هانتعالي تعالي تعالي, تعالي نمل البيت غونا، انسى وانا دونه هانتعالي تعالي تعالي, تعالي نمل البيت غونا، نفرش الشعر رمل المنا دي، ونغني عينا لي، نفرش الشعر رمل المنا دي ونغني عينا لي نفرش الشعر رمل دل يا عيني ليل ده العمر يومين اثنين يا ظهر ودنيا اثنين حلوين يا ظهر العمر يومين اثنين يا ظهر ودنيا اثنين حلوين يا ظهر صبر سنتنا ظهرة ودي ثالث سنة وازاي كله يحصل وحنا مش